مقتطفات من أجمل التلاوات والتي سجلت من صلاة التراويح. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون آيات من الذكر الحكيم إن الذين كفروا بآياتنا سو نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آيات من الذكر الحكيم فكيف إذا جئنا كل أمتي بشهيد ودَّئَنَّ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شهيداً يَوْمَ كَفَرُوا صَوْرَ الرَّسُولَ لَوْ تَسْتَوَاهُمْ يَكْتُمُونَ اللَّهَ حديثا بِلِّيْقَ إِلَّاَهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّدِيقِينَ سُنَئُولَئِكَ رَفِيقًا آيَاتٌ من الذِّكْرِ الحكيم فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ ضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا يجعل صدره بيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون آيات من الذكر الحكيم وناداهما ربهما الشجرة ألم أنكما أعطيت لكم الشجرة وأقول لكما وأقول لكم إن الشيطان لكما أدوم مبين على ربنا ظلمنا خس. لنكون من الخاسرين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا فهل وجدتم وَقَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا